السيرة النبوية السيرة النبوية منهج متكامل من الحياة فيه العبرة والعظة به تجسدت أحداث صطرت التاريخ وصاغت الأمة من خلالها منهج الإسلام الصافي النقي في السلم والحرب في السراء والضراء فحياة المصطفى وصيرته حياة للأمة وقدوة لهم فبه يختدون وبسنته يتبعون وللاحداث التي وقعت معيدة بالوحي يعتبرون فمن خلال مئات الاحداث الهامة وتفاصيلها وعبرها ننقلكم في هذه المجموعة من مواقف تتبعها وشاغها لنا الدكتور طارت ابن محمد السويدان باسلوبه الخاص جامعا بين الحكمة والموعظة والرواية التاريخية المتميدة ننقلكم في هذه المجموعة والتي نأمل أن تكون خير عبرة ومعين لنا في حياتنا فإلى هذه المجموعة الرائعة التي أنتجها المركز العالمي للإعلام بالكويت وتملك قرطبة حقوق تسويقها لتقدمها لكم بإصبار متميز متكامل ففي هذا الشريط يحدثنا الدكتور طارق السويدان عن قصة زمزم وبناء الكعبة ودخول الأبيان السماوية إلى الجزيرة العربية وقصة أصحاب الفيل ودخول الفرس إلى اليمن ونقيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وزمعين اللهم لك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً عليه كما يحب ربنا يا ياظل وبعد فهذه سلسلة من الدروس سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي أعظم سيرة وأطهر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم هذه القلسلة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط بأن نعرف المسلمين بدينهم وبشيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإنما سنرى من خلال استعراضنا لشيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن دراسة الشيرة تعلمنا أشياء كثيرة ولعل من الأشياء التي لا ينتبه إليها الكثير من الناس أنه بدون فهم الشيرة لا يمكن أن يفهم القرآن كثير من الآيات الكريمة لا يمكن أن تفهم إلا بأن نرجع إلى شباب نزولها وأشقاب نزولها موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بداية هذه السلسلة نستطيع أن نبدأها من ميلاده صلى الله عليه وسلم ولكنني أحبذ أن أبدأ قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل ان يأتيهم هذا النور الهادي كيف كانوا ثم كيف صاروا بعد ما جاءهم الوحي التغيير الذي حدث في جزيرة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا لا يستطيع ان يتبينه الانسان الا بان يرى هذه الصيرة المطهنة والبداية صعبة اذ أن تاريخ العرب قبل الاسلام طويل لكنني احببت ان ابدأ مع امر من الله سبحانه وتعالى الى نبيه الكريم ابراهيم عليه السلام حيث امر الله عز وجل نبيه ابراهيم ان يأخذ زوجته هاجر وابنه الربيع اسماعيل ويتركهم في مرحل بواد غير فيزراء عند بيتك المحرم الكعبة لم تكن بنيته بناها إبراهيم فيما بعد فكان وادي مكة أو بكة كان واديا حاليا ليس فيه أحد ليس فيه بشر ليس فيه قرية ليس فيه مدينة ليس فيه ماء لم يكن فيه شيء فمشى إبراهيم عليه السلام من سبسطين الأرض المباركة الى مكة الارض المباركة كذلك بامر من الله عز وجل وهناك عند البيت الحرام عند موضع البيت الحرام ترك زوجته هذا وابنه اسمان عليهم السلام ثم انطرف تشتغربت هاجة اتركنا هنا لا أرض لا, لا ماء لا جرق لا شيء كيف؟ لا بشر هذا ولد رضيع فتبعته تشتعطفه كيف تتركها هنا ولم يلتك فأخيرا قالت له الله أمرك بلاي قال نعم فقالت في لهجة المؤمن الوافقة من وعد الله عز وجل إذن لن يضيعنا مدام هذا امر من الله الله صلى الله عليه وسلم لم يضيانه لا رؤوس بعباده وانصرق تعرفون القصة المشهورة ان هذا عليه السلام بدأت تبحث عن الماء اخذت تشعى بين الشفا والمروة وبحثا عن الماء تشعد على الشفا تتلفت لعلا تجد ماء وتجد احد فلا تجد فتذهب الى المروة وتلفت, وتلفت وتركت ولدها عن موضع زمزنة واخذت تنتقل لعلها تجد شيئا سبع مرات وهذا اصل الصعيد في هذه الاثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه الكريمة الارض فانشق في الارض عن دئر زمزن ونبع الماء فكان هذا اول امر زمزن هذا كله حدث بعد تهدم سد مأرب سد مأرب سد عظيم كان في اليمن واليمن هي موطن العرب الاصيل اصل العرب من اليمن ما عد القبائل الرحل لكن العرب التي المتحضرة التي كانت مقيمة في مكان واحد كانت مقيمة فقط في اليمن ما كان في عرب الا في اليمن فلما تهدم سد مأرب الذي كان يزوجهم بالماء وكان مصدر الخير بالنسبة لهم وبدأت المجاعات بدأ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق، وانتشروا في الجزيرة. وكل قبيلة اخذت لها موطن. فثقيت ذهبت الى الطائف. والغساة وصلوا الى صفوم الشام. اطراف الشام. اما المناظرة فوصلوا الى حدود العراق. وهكذا انتشروا في الجزيرة. في هذه الأثناء عندما خرق جبريل عليه السلام الأرض لجناحيه، فانفجرت زمزم، كانت قبيلة من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله، هي قبيلة جردن، وكانت مرة قرب مكة. لما ظهر الماء، بدأت الطيور تحوم فرأوا الطيور. قالوا ما هذه الطيور؟ ما عهدنا ان هنا ماء فارسلوا من ينظر الخبر فوجد الماء فذهبوا الى مكة فوجدوا هاجر عليه السلام وابنها اسماعيل عليه السلام عند الماء وكانوا اصحاب خلق ما هجموا وسيطروا على الماء كانوا يستطيعون ذلك لانهم كانوا اصحاب خلق فتأذنوا هاجر قالوا هذا الماء لك. فهل تأذنين لنا ان نسكن عند هذا الماء ونعطيك اجراء على هذا الماء فقالت نعم فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليه السلام ورزق ابنها اسماعيل. الله سبحانه وتعالى فخه لهم. ففعلا سكنت قبيلة جرهم في مكة وبنت جمجر. بنت حوضا لجمجر. وما كانت الكعبة بنيت حتى ذلك الوقت. عليه السلام ما كان عربياً كان من فلسطين من ال... وابراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين واصلهم من شمال العراق فما كانوا يتكلمون اصلاً العربية فتعلموا العربية تعلم اسماعيل العربية من جرهم ولما كبر تزوج من جرهم ولذلك تسمى على اسماعيل إبراهيم... عليه السلام العرب المستعرض ما كانوا اصلا حربا تعربوا وإسماعيل عليه السلام هو أبونا أبو, بن... أبو النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر إسماعيل عليه السلام جاء عمرا تاليا من الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن يبني شعبه مع ابنه طبعا في خلال هذه الفترة كان إبراهيم عليه السلام يزور آجر ويزور ابنه إسماعيل من فتعيله. لما صار عمره اسماعيل في 16 سنة جاءت العوامر ببناء الكعبة ففعلا بنى الكعبة والله سبحانه وتعالى امره امر ابراهيم واسماعيل ان يبنيها على قواعد ادم او سيد ابن عدم ان اول بيت وضعت للناس الذي يبوقون الكعبة بنيت في زمن ادم عليه السلام ثم تهدمت ذلك يا اول بيت بوذع للناس. فلما جاءت الاوامر الى ابراهيم واسماعيل عليه السلام ان يبنوها امرهم الله الجزء ان يبنوها على قواعد على قواعد سيط المعالم او عادم. ففعلا حطروا فوجدوا القواعد فبنوا الكعبة على هذه القواعد. فكان هذا الاصل بناء الكعبة. فلما وصلوا الى حجر الزاوية. الذي منه سيقوم باقي البناء ويعتمد عليه البناء كان إبراهيم عليه السلام يبحث عن حجر قوي ليكون في هذا المكان فأرسل ابنه إسماعيل يبحث عن هذا الحجر فذهب إبراهي إسماعيل يبحث ويبحث وما وجد حجرا مناسبا فرجع ليخبر يخبر أباه فوجد إن إبراهيم عليه السلام عنده حجر مناسب قال من أين لك هذا قال هو من فكان هذا هو الحجر الأسود الذي نزل من الجنة فكان حجرا من الجنة في بناء الكعبة وبنيت الكعبة بعد ذلك من هذا الحجر وكان إبراهيم عليه السلام كلما بنى جزءا من الكعبة رجع قليلا ليتأمل البناء وينظر هل البناء مستوي ولا غير مستوي فكان يقف فترات طويلة في هذا المكان فكان هذا مقام إبراهيم عليه السلام واتخذ من مقام إبراهيم المصلة مقامه في تأمله بيت الله عز وجل كيف هو مستوى في البناء لذلك تجدونه بعيدا شيئا ما عن الكعب لأنه منه كان يتأمل استواء البناء ونيات الكعب الآن هذا بيت حجر كيف يأتي الناس إليه فهنا الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن بالحج إلى بيت الله الحرام فابراهيم عليه السلام قال يا رب وما يبلغ صوتي صوتي كيف سيصل الى الناس قال يا ابراهيم انما عليك الاذان وعلينا البلان انت عليك الاذان انت ممر بالاذان كيف يبلغ هذا امر اقف هذا امر الله عز وجل ذهب ابراهيم عليه السلام الى جبل عرفة وصعد على جبل عرفة واخذ يؤذن بالحج ومن هنا من جاد عرفة انها كانت موطن الاذان بالحج اذن ابراهيم عليه السلام بالحج وبلغ صوته مشارق الارض ومغاربها معجزة من الله عز وجل كل الناس تمعوا صوته واؤقى الله في النفوس الناس حق الكعبة وتعظيم أي سعبة وقع في نفوسهم هكذا معجزة إلهية وبدأوا يأتون يحجون إلى, إلى الكعبة من أنحاء الأرض وخاصة من جزيرة العرب فهكذا بدأ الكعبة بمعجزة إلهية وهكذا بدأ تعظيم الكعبة وقال كيف ديت يكون له هذه المكانة لكنه كلها معجزات من الله سبحانه أضمت الكعبة وبدأ الحج إليها وانتشر أمر التوحيد دين إبراهيم عليه السلام بين الناس وكانت العرب كلها على التوحيد كل العرب موحدين ليس فيهم كافر كلهم على دين إبراهيم عليه السلام ومرت الأيام إلى أن جاء رجل اسمه أمر بن لحي وكان سيدا لقبيلة خزاعة. خزاعة نازعت جرهم. نازعت جرهم على التعبة. على حطم مسكة. وحدث القتال العظيم بين خزاعة وجرهم. وهزمت جرهم. وخرجوا من مسكة. وسيطرت خزاعة وبقايا جرهم. بقوا في مكة لكن سيطرت خزاعة على مكة لما جرهم شعرت بالهزيمة ارادت ان تعطل على خزاعة امر مكة مكة عرض مكة بالكعبة لكن عيشوها على زمزم، فطمروا زمزم، دفنوا زمزم، ولم يعود لها افاق فلما هدمت جرهم وصروا وما بقي منهم الا قليل سيطرت خزاعة لكن لم يجدوا اثر عنه زمزم فكانوا يضطرون ان يجربوا الماء من خارج مكسة لكنهم سيطروا على عنهم لكن زمزم انذكرت الى ان حفرها عبد المطلب بين بعض لكن هذا امر دفن زمزم بشيطرة خزاعة على مكسة سيطرت حزاء على مكة ثلاثمائة قيل خمسمائة سنة. وهم مسيطرين على مكة. وكان يرأسهم عمر بن لحي. عمر بن لحي كان سيد مكة بلا مناجئ. وكان لا يرد له امر. وكان من اغنى الناس. واكرم الناس. فكان يطعم الحديد وحده. وكان يسكي الحديد وحده. هكذا كان امر بن لحي. وكان كلام عمرو بن لحي الناس في خزاعة وفي مكة وفي حجاج مكة كالشرف لا يرد ما يأمر بأمر فيرد عمرو بن لحي في يوم من الأيام سافر عمرو بن لحي إلى الشام وهناك عند تكون الشام وجد قبيلة تسمى العمالية. وكانوا يعبدون الأصنام وما كان العرب يعرفون الأصنام كانوا على التوحيد فقال ما هؤلاء قالوا هؤلاء يعينونا إذا جعنا يطعمونا إذا جعنا ويعينونا إذا ظلمنا وينصرون و... و... ويصون الماء ويقربون إلى الله جل فاحجب من هذا وساغ له الأمر قال أعطوني أحدها لعله يعيننا نحن نحتاج الماء في مكتب فقالوا نعم فأعطوه فنم يقال له هوبا فكان أول فنم أدخل, أدخل في الجزيرة نقله عمرو بن لحيف إلى مكتب هناك لما وضع هو لما وضع عمرو بن لحيف لما وضع هبل بدأ يأمر الناس بعبادة هبل فأطاعه ثم بدأ يصدر أوامر أخرى فأدخل أدخل آلهة أخرى على جزيرة العرب وأمر كل قبيلة تتخذ لها صنم تعبده عند الكعبة ثم زاد الأمر فقال وانتم في اماكنكم لابن تعبدون. لكن لا, لا يجيغ ان تعبدوه الا طنم من مسكة. فيجب على كل واحد ياخذ معه حجر من مسكة يعبده. فاخذ العرب ياخذون الاحجار من مسكة الى اماكنها ويعبدوها. وبدأت ابادة في تنتشر باوامر عمر بن لحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح في مسلم وغيره. يقول رأيته عمر بن لحي في يجر امعائه في النار. اول من بدل دين العرب. كان العرب كلهم على التوحيد. اول من بدل دينهم هذا الرجل. الخبيث عمر بن ثم غير السلبية. كان العرب يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك فزادها لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما منك ما عندك شريك الا شريك انت تملكه لكنه شريك فاضاف على كلبية, كلبية ثم سم لهم سنة ال الانعام التي لا تمس الانعام المقدسة. فاوجد لهم البحيرة. واوجد لهم الحامل. واوجد لهم السائد. مثلا الحامل هو البعير الذي ولد له عشرة صحول. فقال لهم اي بعير يولد له عشرة صحول حما ظهرة. فلا يركب ولا يذبح ولا يمس، ويقدش. شيطة. ادخل عليهم هذه المسائل فادخل عليهم هذه المسائل وانتشرت الافلام وكانت اعظم الافلام التي انتشرت بعد هبل انتشر وذ وكانت تعبده بني كلب وسواع لبني هذيل ويغوث لطيء واهل جرش ويعوق لهمدان ونصر لليمن اما هبل فكان لقريش واما اعجب الآلهة كإساف ونائلة إساف ونائلة إساف رجل من أهل اليمن ونائلة بنت من أهل اليمن كان متحابين. تقدم إساف لخطبة نائلة أبوها رفض فتواعد على اللقاء في الحج عند الكعبة. فالتقيا في الحج وفي غفلة من الناس فجر بها عند الكعبة فهذه معصية عظيمة وعند الكعبة فالله سبحانه وتعالى مسقهما حجرين بقدرة الهية وعجاب الهي فعندها اخذ اثاق نائلة عبرة لمن يعتجر ووضع اثاق على الصفاء ووضعت نائلة كحجر على المروة عبرة لمن يعطي الله عند الكعبة لما مرت الايام امر عمر ابن الوحيل بن الوحي. امر بنقل اشاق ونائلة نسوا الناس ايش القصة الا بعض الناس قليل نسوا ايش قصة اشاق ونائلة فامر بنقلهم من الصقر والمروث الى الكعبة ثم امر بعبادة هكذا كان العرب وهكذا كان اهلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث عنه يحدثون عنه انه كان لما في ايام تاتتي كان يجنف للناس فاحيانا هكذا بدون سبب يجدونه يبكي. واحيانا وبدون سبب ظاهر يجدونه يضحك. حتى تجرأ احدهم فسأله. قال يا امير الممين نرأك تبكي. ثم نرأك تبكي. ايش القفلة. قال اما بكائي. فإنا كنا في الجاهلية نكره البنات هكذا, هكذا حياتنا يعظمون الذكور ويحتقرون الإناث حتى نعرف إذا الإسلام عمل لما جاء وحرم المرأة فكان من شدة كرههم للبنات أنه إذا بشر أحدهم بالأنتى ظل مجو... وجهه مسودًا وهو تظيم كما يقف الله عز وجهه. فيقول فبشرت بالأنتى تحزن حزن شديد وكبامت غيظي وانتظرت صبرت وأنا كارث هذه البنت حتى طار عمرها ست سنوات، وأنا كرخ في قلبي فما صبرت فلما طار عمرها ست سنوات أخذها معي الصحراء، وأخذت أحفر حفرة ثم وضعت بنتي وهي حية في الحفرة وأخذت أرمي عليها السرابة والتراب مع الغبار يصيب لحيته وهي تنفض الغبار عن لحيته حتى دفنتها حجة هكذا كانوا يفعلونه لبناتهم واذا الموؤودة شو إلتهم بأي ذا كانوا يألون البنات وعد البنات يعني دفن البنات وهن أحياء وهي حية يبينها. اما سروا بحثي يقول فاني خرجت يوما من مكة. وكانوا اذا خرجوا مكة ياخذوا معهم حجر حتى يعبدونه. يقول فنسيت ان اعخذ معي حجر من مكة. فلما جيت ابي اصر لي ابي اتعبد. ما عندي حجر من مكة. كيف اتعبد? يقول وجدت عندي تمر من مكة. فأخذت الثمر وصنعت ونعط منه سمتال وأخذت تعبد الثمر فلما يحلط وجعت ما عندي إلا هيتها مرافلة يقول فأكلت ربي هكذا كانوا هكذا كانت جاهليتهم حتى نعرف ماذا ساعد بس الإسلام بهم بأن إلى كيف دخلت النفرانية وكيف دخلت اليهودية جزيرة العرب وكيف دخل الفرس جزيرة العرب تعرفون أنه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس هم الذين يحكمون اليمن فكيف حدث كل هذا وكان أهل نجران نصارى وكان اليمن جزء منهم يهود وجزء منهم نصارى كيف حدث كل هذا ما كان العرب فيهم هذه الأمور؟ اما يكرب المدينة المنورة كما سمي في بعض وخيبر فجاه بعض اليهود من الشام هاجروا من الشام وسكنوا في خيبر وسكنوا في يثرب لكن اكثر اليهود كانوا في اليمن ونجران كانت كلها على النقرانية وفارس كانت مستلة اليمن فلنتحدث كيف حدثت قصة طويلة كثير من المعرسين يذكرونها ويبدأونها بقصة ربيعه ابن نصر ربيعه ابن نصر رأى رؤيا في المنام يذكرها كل المعرسين تقريبا الطبري وابن كثير وابن الأثير وغيرهم كلهم يذكرون هذه المعرسين وكان المنجمون والقفان هم المسيطرين على أمور الناس وعبادة الناس لما انتشر الشرك وانتشرت الاوهام وانتشر الكفر وانتشر الدجل صار الكفهان والمنجمين لهم شأن فربيع بن نصر استعان بالمنجمين في طويلة طويله قرصت انهم ذكروا له ان الاحداث سيحتلون اليمن هذا تأويل الرؤيا التي رآها ربيع بن نصر انهم سيحدث ذلك قالوا سكين الى سبعين سنة فخاف على اهله ودريفه واولاده ان يتحكم بهم الاحباس فامر بان اهله كلهم ينتقلون من اليمن الى العراق فسكنوا الحيرة وسيطروا عليها النعمان بن المنذر الملك المشهور من سلالة ربيعة ابن النصر. فهكذا امتقل النعمان ابن بن منبر وعاله انتقلوا الى الحيرة وسيطروا عليها. بسبب هذه الرؤية. مات ربيعة ابن النصر جاء من بعده ابنه ثم توالى الحكم في ابناء الذين بقوا ابقى, أبقى ابنه يحكم. واستمر الامر الى ان جاء احد ابناء طبيعة منصر اسمه تبان اسعد. وكان يسمى تبع. كانت ملوك اليمن تلقب بسبع. ملوك الروم تلقب بقيصر. ملوك فارس كسرة. وملوك الحدسة النجاسي. كل مكان لهم لقب. ملوك اليمن يسمونهم تبع. فقومي تبع. فهذا تبع. معنى تبع ملوك اليمن. فكان اشهر حكام اليمن سبان اسعد. بلغ شأوا عظيما. وكان ملكا عظيما غنيا كريما. وسيطر على كل اليمن كان كل اليمن تخضع له. واقف. يسافر من مكان الى مكان للسياحة والاستجارة فذهب من اليمن صنع في طريقه الى الشام وثقت في طريقه الى الشام ثقت ابن من ابنائه في يفرف للتجارة مع اهل يفرف وذهب الى الشام اثناء ذهاب تبع الى الشام حدث خلاف بين ابن تبع وأهل يثرب فقتلوه. لما وصل القبر لثبّع رجع ليعاقب أهل يثرب على ما فعلوه بإبنه. وبدأ القتال بين يثرب وبين أهل اليمن. واشترى الأمر القتال وكان من أعدم ما رآه ثبّع. ليس من ناحية القتال. لكن من ناحية الكرم كان اهل المدينة اهل يفرد من شدة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار فاذا طال الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يفرمونه انتعجب ايك من هذا الانسان يكرم اعدائه من يبلغ هذه الدرجة من الكرم لكنه كان مصرا على اخذ سأل ابنه لينما هو كذلك اخرج اثنين من علماء اليهود الذين كانوا افرم في الشام وجاءوا هاجروا الى يترك فخرجوا الى تباع وطلبوا الحديث معهم فجلتوا الى فقالوا ماذا تريد قال اخرج يترك قالوا ما تستطيع والله يهلكت الله قبل ان تخرجها قال كيف عرفتم قالوا هذه مهجر نبي هذا المكان سيهاجر إليه نبي فسألهم كيف عرفوه قالوا هذا موجود عندنا في الثورة ألم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. بني إسرائيل بني إسرائيل عندهم الآيات الكثيرة التي تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وثيرة في النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في الثورة فلما رأى ذلك تعجب ما هي الثورة بدأوا يشرحوا لما هي الثورة بدأوا يشرحوا للا التوحيد فدخل هذا في قلبه فتهود صباحه آمن بدين اليهود وترك المدينة ذهب الى مكة كانت هذين اهل مصدر. طبيعة هدير تكره اهل مصدر. وكانوا يسلحون ايضا اهل اليمن. فارادوا ان يوقعوا بين تبع وبين اهل مصدر. فيخلطوا من, من اعدائهم. فذهبوا الى تبع وهو في طريقه. قالوا لحل لك الى الجواهر والذهب والكنوز على نعم. من يترك الجواهر والذهب والكنوز قالوا في هذه القرية بيت يعظمه قومها عن الكعبة مملوء بالجواهر مدفون فيه الجواهر واللآلء والذهب وفعلاً الكعبة كانت بعض العرب تجسن فيها الكنول تعظيماً للكعبة حتى أن كان فيها غزالين من ذهب فالرجل طمع فذهب نفسه حتى يهجم على مكة ويهدم الكعبة ويخرج فنولها وفعلا امر الجيش والاستعداد الاحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه حتى يعلمون قومة اليهودية فحسوا بالحركة جاءوا اليه ما شأنه قال له مريد اهجم على هذا القرية اخذ الذهب اللي فيه قالوا والله ما اراد الهذليين الا هلاكه قال كيف قالوا ما علمنا بيتا لله على الارض الا هذا البيت هذا من بيت ولو رتهدنا الله يهلكك. فتعجد. قال ما تأمروني? قالوا عظمه وطف به. قال انتم ليش مطوفون? ولماذا لا تعظمونه? قالوا نفعل لولا ان قومه ملعوه بالاخنام. واحنا علماء ما ينبغي لنا ذلك. ففعلا تبع كمع كلامهم. وذهب الى المكة وعظم الكعبة واخذ يطوف بها ونام في مكة ورأى رؤيا في المنام انه يكسو الكعبة يغطي الكعبة بالكياب ما كانت في الكعبة بالكياب كانت ناع بدون كسوة فامر فصنع كسوة لكعبة من سوف فغطيت بها الكعبة ثم رأى رؤيا في المنام انه يغطيها بافضل من ذلك. فامر بان تغطى بالملائي. وهي ثياب رقيقة طاقرة من ثياب الونان. فكانت اول كسوة للكعبة. اول من كثل كعبة ثباء ثبان وافعد ابن ابن كرب. ثم في كل عام كانت العرب اكسوا الكعبة وكانوا يضعون كسوة فوق كسوة. هذا الامر كسوة فوق كسوة الى قريش الى زمن ارض المطلب. حين شعرت العرب ان هذه الملائل من فطلها ستهدم الكعبة فامروا بنزعها واقدوا يضعون كسوة في كلها. وهذا قصة في الكسوة. كي الكسوة بعد ما رجع سبقان اسعد الى اليمن دعا قومه لليهودية فابوه. رفضوا. وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار. فقالوا نتحاكم الى النار. كان عندهم نار في بيت. اذا اختصم اثنين يذهبون الى هذه النار. ويستحون الباب. فتخرج النار. مع اندفاع فيتخرج. فمن تصيبه النار اولا هو الظالم والثاني هو الذي له الحق هكذا كان عقيبتهما هكذا ثول لهم الدخان والدجال المهم قالوا نتحاكم الى النار فسأل الخبرين قالا قالوا قال له ف اخذ الحبرين التوراة واخذوا يقرؤون ووقفوا امام الباب الكهنة اللي كانوا يتبعونهم اهل اليمن وقفوا امام الباب فلما فتح فتح الباب جاءت النار على الكهنة تفروا حربوا فعاتبهم قوهم هذا كيف هذا حكم ما يستفقون ارجعوا فرجعوا مرة ثانية ودات العملية مرة اخرى ففتح الباب مرة ثانية فجاءت النار بجهة الكهنة مرة اخرى فطمدوا فأتلكم منها حرقت من الله، فتهوى أهل اليمن اليهود. دخلت اليهودية اليهود. فكان هذا كما يروي نحن لا نعلم. لكن هذا القصة الوحيدة التي عندنا في كيس دخلت اليهودية اليمن. اليهود. دارت الايام مات تبان أخضد حكماً بعده ابنه حسان. حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما من فخرج جسه جيش عظيم وقال والله لا لنا العرب والعجم. أحكم الارض. غرور لما الانسان يسيطر عليها الغرور هكذا يظن ان في فوقع يخال كل شيء. من اعظم دولة في العالم قالوا الفرس. قال ابدأ اول واحد اقضي عليه فجهز جيشه وذهب ليأخذ الفرص اعظم دولة في الارض في ذلك الوقت في الطريق الجماعة الوجهاء جهه الاعيان اللي معاه مضايقين خايفين من يخطط ليأخذ الفرص من نحن حتى نهادم الفرص لكن هذا مغرور بحقاد الوقت وكان حذرا جدا ما يدخل عليه احد حتى من الوجهاء والاعيان الا يفتش. فماذا يدخل هذا مفيداً? ما كان احد يدخل عليه بدون تفتيش الا اخوه عمر ابن تبعي. فقالوا نكلم عمر فتتمع مجموعة من الوجهاء والاعيان في مجلة عمر تحدثوا قالوا تخلصنا من شبع من حتان ونعطيك الملح من بعد انت تحكم فطمعت فتآمر معهم على قتل اخيك الا واحد منهم رفض اسمه درعين قال لي عمر قال يا عمر والله ما في احد قتل اخاه الا اقابه الغم والحزن سيطر عليه الكآبة لا تقتل اخاه لكنه طمع في الملس فأصر فهنا ذروعين كتب كتاب، وجاء الى عمر قال لضع هذا الكتاب امان عندك استخرجه متى ما طلبته انا فألا عمر دقل على اخيه حسان وفي غسلة كان معه مع طنجر ما مفتش فقتل اخر كانوا يخطيعون يعزدوه كانوا على شيء ثاني، لكنه طمع في المسخلس ما يناقش لذات الرجل خسد وغجع وسيطرت عليه الكآبة حتى ما استطاع ان ينام فارهق الحاق شبيل ومرض بسبب عدم النوم والارض اخذ يجيب الاطباء يجيب المنجمين فكلهم اجمعون قالوا هذا بسبب خسل الاسد ما في احد يرتكب هذه الجريمة. إلا وتصيب السعادة. وما الحل? قالوا ليس لك حل الا ان تقتل كل من اشعر عليك بقتل اخيك. فقال اخي. فكل اللي شاوروا اللي تآمروا قتلهم كلهم. حتى جاء يقتل ذروعين. فقال ذروعين قبل ما تقتلني. انا سترك عندك كتاب اماني. اخرجه. فاخرج قال افتحوا اخرج. ففتحوا في الى شعر. الا من يشتري سهرا بنومي? سعيد من يبيته? طرير عين. الا من يشتري سهرا بنومي? من يعوض السهر بالنوم? السعيد موه اللي عنده حدوث. هذا ملت من اعضا الولوك. لكن ما هو قادر ينام. السعيد هو من يبيك قرير عيني. مطمئن راضي. فاما حميرت اهل اليمن غدرت وقانت فما عذرة الاله لدير عيني. انا كم جثتك لا تقتل اخا تذكر. قال انا انا فعطى عنه فكانت هذه الابيات شببا في نجاة الواني. يما مات عمر تنازع ابناء ربيعة ابن ناصر على الملق وتفرقت اليمن تمزقت اليمن وبدأ الصراع والقسال بين اهل اليمن في هذه الفترة في هذه الفوضى السياسية المنتشرة جاء رجل اسمه لخنيعة ذي شناسر لخنيعة هذا كان قطاع قرق مجرم. وعند اصابة معه، فاستطاع يديد من اعضاء اصابته مع هذه الفورة السياسية حتى جهز منهم جيش صغير ووثب على العاصمة وسيطر على قصر الملك وحكم اليمن. هكذا في غفلة في ظل هذا الصراع السياسي استطاع ان يفعل هذا الفورة. وكان فاجرا شديد الخب. شديد الظلم يكرهه كل الناس. وفي قصة طويلة خلاطتها ان احد ابناء تبان اسعد. احد ابناء تبه اسمه دونوات استطاع ان يتسلل الى الخنيعة ويقتله بالخنجر وسيطر دونوات مرة اخرى على اليمن. ورجع الملت لابناء تبه فرات. في هذه الفترة، لما حكم دونواس، حدث حادث صغير جدا في نجاح، لكنه كان سببا في احداث عظيمة حدثت في الجريمة. رجل نصراني راهب من من رخصان من على التوحيد، والنصارى فيهم موحدين الى اليوم. من أقسام النصرانية ناس منهم موحدين (Unitarian). الى هذا اليوم موجودين. فكان هذا الرجل نصراني موحد. على دين المسيح عليه السلام على التوحيد. كان خارجا من الشام يدعو الى الله عز وجل في افريقيا. فوثبت عليه عصابة. فاثرته. وباعان لرجل من نجران. فاخذه الرجل معه الى الجبيرة. هذا الراهب اسمه فيميون. ففيميون صار عبدا. عند هذا النجانب. وكان يخدم فييده لكنه كان يتعبد في اوقات فراغه. وكان شديد العبادة. وكانت له كرامات. فدخل عليه فييده في يوم من الايام. فوجد عنده حواليه نور في الليل. قال ما شأنك وما دينك. فقام يشرح لنفرانية ودين النفرانية فالرجل تردد وكانت نجران يعبدون شجرة عملوها اله فهنا ثميون سأل سيدك قال يا رئيس ان اهلك الهي الالهة تعبد الله قال انه والله انه الهي يغلب الهي فرح نظل اعبد الهي. قال اذا واعد الناس. واتروا ماذا يقع الالهي في الهي. فتواعد الناس اتجمعوا عند الشجرة. فجلس سيميون يتعبد ويدعو الله عز وجل وما زال يدعو الله ويدعو الله عز وجل حتى استجاب الله دعاءه فانزل صائقة على الشجرة فاحرقتها. فراح اله نجراني. دخلت نجران في النصامين تنفسري وهذا سرد هو نجران في النصامين واحد من نجران اسمه عبد الله النسامي ومجموعة من أصحابه ومعهم بعض الرهبان هاجروا من نجران الى اليمن فسكنوا في اليمن يعبدون بالشرك يخافون اليهود الملك ذو نواس كان عنده سحرة يستعملهم. واراد ان يعلم احد الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما. فانتقى اعظم السحر وكان يسكن على خلمة الجبل. وانتقى شعر فطن. ذكي جدا. فاختار ليكون ساحرا. يكون يتعلم السحر. فكان يرسله كل يوم الى الساحر في الجبل ليتعلم. أحد الرهبان الذين جاءوا من نجران كان ساكن في الطريق. على الجبل. فكان هذا الشاب في طريقه هذا الغلام في طريقه الى الساحر يمر على الراهب يسمع فرائته وتمسمته و... فاعجب. فكان يجلس اليه. يجلس اليه يسمع. ثم اخر يتعلم منه ويذهب الى الساحر يتعلم. مع الايام كره السحر وكره هذا السحر. بدأ ما يروح عند الساحر فقط يذهب الى الراهد الساحر ارسل يخبر الملك ذو نواش قال له هذا منقطع فالملك سأل الغلام فرطت يخبره فتبع الملك الخبر عرف انه يذهب عند هذا الراهد فاخذ يحقق مع الراهد اخذ يعذب الراهب حتى يترك دينة. رفض الراهب فقتل. ثم اخذ يعالج امر الغلام هذا الذي يريد يسير ساحر انقلب عليه. حاول يقنعه ما في فايدة. عذبه ما في فايدة فامر بالتكبير. فأخذوه في قارب. اخذوه حرس الملك في قارب والدول يغرقوه في البحر. في نصف البحر عادت الموج انقلب القارب ضرب الجنود ونجى الغلام امر ملك ان يوضع بالغلام فيرمى من فوق الجبل فاخذه الجنود والناس تنظر صعدوه فوق الجبل لما ارادوا يرفونه حدث زلزال تحت الجبل وسقط الجنود قتلوا كلهم ونجى الغلام كل ما جاء يقتل بطريقة هو قادر اخيرا الغلام قال له لن تستطيع قتلي الا بطريقة الله قال ما هي؟ قال تجمع الناس وتعلقني على شجرة تصلبني على شجرة ثم تأخذ نبلي وسهمي وتقول بسم الله رب الغلام وتغلبني فايضا وابسي قتلتني الملك قطع. فامر الناس اهل اليمن يستمعون. وطلب الغلام. واخذ النبل والشهم للغلام. وضرب بسم الله رب الغلام. فاصاب الغلام فقتنك. الناس الآن بدأت يتحدثون قالوا ما استطاع يقتل بكل جبروسة بكل جنودة ما استطاع يقتل ما استطاع يقتل الا في رب الغلام. فدخل النفرانية من اهل اليمن عشرين الف. في ذلك اليوم. انظر الى هذا الغلان الصالح. الذي ضحى بنفسه ليدعو الناس ويحدى الناس. استشهد من اجل الدعوة. فاي موقف عظيم. الملك غضب غضب شديد ذنوان. غضب غضب شديد جدا. كيف يدخلون النفرانية هؤلاء? ويعاندون امرك. فأمر بحفر الأخدود والأخدود حفرة كبيرة جدا وأمر بوضع الخشب فيها وأمر بإشعال النار فيها قال ترجعون عن دينكم وإلا يرميكم في النار فرفضوا أن يعودوا عن دينهم فأخذ يرميهم في النار في قصة عظيمة مشهورة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره وذكرها الله عز وجل تصر حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان واحدة من النساء اللي كنا يرمون يرمونهم في النار كان معها طفل رضيع طفل صغير رضيع فقافس كيف ترمي نفسها في النار وترمي ولدها في النار؟ فترددت فنطق الطفل في المهد وهي من المعجزات التي ذكرها الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري قد نطق الطفل في المهد وقال يا أمة ألقي نفسي فإنك مقبلة على الجنة هذا المشهد العظيم القاء النصارى في النار ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود شاهدهم الذين كانوا يشهدون هذا المنظر والمشهود هذا المنظر وإرماء رمي المؤمنين في النار قتل أصحاب الاختوج كيف قتلوا؟ النار ذات الوقود إذ هم عليها تبان أسعد وجماعته دنوات وجماعته إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا يؤمن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما كان فراع على ملك ولا كان فراع على مال ما في شيء ما فعلوا شيء الا ان دخلوا بالدين ما ندوه ولا فرعوه ولا طلبوا الحكم منه ولا شيء النقمة الوحيد الكره الوحيد انه دخلوا في الدين التوحيد وما نقوا منهم الا ان يؤمنوا بالله العالم من هؤلاء العشرين ألف نجا رجل واحد اسمه دوت بوت علمان عرب فتبعه جنود ذنوات فما زالوا يطالدونه حتى دخل في أرض غملية ما فقعوا يحقوا فيها فقر نجا نجا دوس ذو ثعلان فبدأ يفكر ماذا يفعل، وكيف يسأر لقوم هؤلاء الذين قتلوا فكر من الذي يستطيع أن ينصره فهداح عقلا الى قيصر ايصرنا تراني مثلهم واعظم ملك بعد الك... بعد كفرك فظل يمشي يتنقل الى ان وصل الى قيصر وكلم قيصر انه تعال صرنا مما فعلت بنا ذنواك وكيف قتل النصارى وقيصر كان في منتهى تدين فغضب غضب شديد لكن اليمن بعيدة فقال نحن بعيدين عنك. لكن انا اقول له. ارسل معاك رسالة الى النجاسي الحبش قرب اليمن وهم على النصرانية ايضا فينصرونك فقال افعل فارسل معه الرسل الى النجاسي ان انصر بوص ذوك على باك وصلت الرسالة الى النجاسي فغضب على ما فعله ذنوات لقومه النصارى فجهز جيشا عظيما من سبعين ألف ما رأت الجزيرة جيش مثل هذا الجيش سبعين ألف يرأسهم قائدهم رجل اسمه أرياط ومن بين القادة في الجيش رجل اسمه أبرهة وفعلا تجهز الجيش وانتقلوا بالسفن عبر البحر الاحمر من الحبشة الى اليمن وبدأ القتال العظيم بين اهل اليمن بقيادة ذو نواس ابن تبع وبين ارياض وجيشه وهزم ذو نواس، لكنه مستسلم ففرق فلا فدخل في البحر أبى أن يقتلوه فتبعوه في البحر فدخل دخل حتى انتحرت البحر قال أقتل نفسه ولا يقتل نفسه. وكان العرض فيهم مثل هذه النخوة كيف يقتل على يد أعداءه وصيفر الأحباش على اليمن وهكذا دخل الأحباش إلى اليمن أرياض حكم اليمن نيابة عن النجاشي الان والي النجاشي على اليمن وبدأ يظلم الناس ظلم عظيم بمن فيهم اهل الحبشة بدأ يظلم حتى اهل الحبشة حتى الجيش اللي معه تجبر فهنا ابره ما اعتبر فاستطاع ان يجمع مجموعة من قادة الجيش ويشق الجيش واعلن الثورة على ارياض فخرج له أرياف بجيشه والتقى جيشي الحدشات جيش الحدش التقى أول ما أراد يبدأ القتال أرسل أضرها إلى أرياف قال تعال نتحدث انزع سلاحك وانزع سلاحي وناقش فعلا التقى بدون سلاح قال لا علام نفلك الحدشه اذا انا وياك قابلنا راح نقتل الأحباش مع على احداث فيرجعوا اليمن يسيطرون هذا ليس في مصلحه لنا قال الحل عندك قال انا واياك نتقاتل انا وياك نتقاتل اللي يغلب هو اللي يحكم قال وافق فانتقل الان القتال بدل ما يكون بين جيشين صار بين رجلين وتقاتل الرجلان واستطاع ابره استطاع رياض ان يضرب ابره ضربه لكنه فر منها فقطعت انفه فشرم انفه فسمي ابره اشرم وهذا ترتبت سميه الاشرم لكن ابره طورا استطاع ان يهجم مرة اخرى فقتل رياض وسيطر ابره على حكم اليمن وصلت الاخبار الى النجاشي فغضب غضب شديد جدا كيف يتقاتل الاحباس وكيف يتجرى ابرهان يقتل ارياض وليه على اليمن فاقسم ان يأخذ جيشه ولا يرجع حتى يدوس برجليه اليمن ويجز شعر ابرهان يحلق شعره علامة الظلب وصلت الاخبار الى ابرهة. ابرهة خايف. ما يستطيع على النجاشي. فقام ابرهة وحلق شعره. حلق شعر نفسه. واقض تراب من اليمن. وارسل واحد رسول معه التراب معه الشعر. قال يا نجاشي. مررت قسمت. هذا شعر يجزينا لك اياه. وهذا تراب اليمن دوش عليه. وما فعلت ما فعلت. الا لما ضربنا رياض. وانا اتابع لك وانا قادمك وانا كذا وانا كذا فرض النجاشي على عمل القتال وكذا مدام هذا موالي له وتابع له انتهت المسألة انتهت المسألة عند هذا الحال لكن ابرهة ما زال الامر خائف فيريد ان يظهر ولاء ويريد ان يظهر يعني اه مكانة النجاشي فامر ببناء فنيسة عظيمة جدا في اليمن لماها القليل فلما بنيت ال... الكنيسة كنيسة عظيمة ارسل الى النجاح قد بنيت لك كنيسة عظيمة وسأمر العرب جميعا ان يحجوا اليها وارسل في القبائل العرب يأمرهم بالحج الى القليل وصلت الرسالة الى قبيلة من العرب مجموعة من العرب يسمونهم أهل النسيء، أهل النسيء، كلمة النسيء نسيء تأخير، نسى الشيء أخره، والله سبحانه وتعالى يقول إن من نسيء زيادة في الكفر، من هم هؤلاء أهل النسيء؟ هؤلاء ناس كانوا يعظمون الكعبة أعظم تعظيم، وكانت لهم مكان خاص عند العرب بيدهم أمر النسيء. لما الله سبحانه وتعالى جعل العرب على دين إبراهيم واندفر دين إبراهيم باندفار العلماء ذهب العلماء فاندفر الدين بقيت آثارة منها الحج ومنها السعي ومنها الوقوف على عرب من الذي بقي من دين إبراهيم عليه السلام تعظيم الأشر الحرم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرة منها أربعة حرم هذه الأربعة هي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم اربعة اشهر في دين ابراهيم عليه السلام في كتاب الله عز وجل منذ خلقت سماوات الارض ان هذه الاشهر حرم لا يجوز ان يبدأ فيها القتال حرام ان يبدأ فيها القتال ولذلك سميت حرم وكان اي قتال يحدث في الاشهر الحرم يسمى حرب فجار فجروا فيه. الفجار قامسة قجار العرب خمسة مرة في الاشهر الحرم الفجار الخامس شهده النبي صلى الله عليه وسلم لما هجمت مكة عواذن هاجمت حريش في الاشهر الحرم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل يدافع عن قومه يجوز الدفاع لكن لا يجوز الهجوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلت الفجار دفاعا عن قومه يقول كنت أنبل لأمامي يوم الفجار في قتال هواجة كان صغيرا كان يناولهم النبال الفجار هي المعارك التي تحدث في الاشهر الحرم فكان العرب لا تفقاتل في هذه الاشهر الاربعة رجب وحدث لكن في ثلاثة واربعض ذو القعدة وذو الحجة ومحرمة وكان كثير من قبائل العرب تعيش على الغزو يأخذون بعض يأخذون أغراض بعض نساء بعض يأثرون هكذا يعيشون فوضى شديدة جدا قتال مستمر بينهم فكان ثلاثة شهور طويلة عليهم ما فيها القتال فماذا فعل العرب عينوا مجموعة سموهم أهل النسيء قالوا هؤلاء من حقهم أن يؤخروا محرم إلى صفر. يبدلون صفر مع محرم فيصير في حرام. وذي الحجة حرام. بعدين ما يجي يأتي محرم. يأتي صفر. اذا اهل النفي قالوا اشفنا صفر قبر محرم صار حلال. وبعدين يأتي محرم يصير في حرام مرة ثانية. الله تعالى يقول اهم اقلا كفار. وهذا النفي زيادة في الكفر. يحلون الاشر الحرم. بان يلعبوا بهذه اللعبة. نرجع الى قصتنا واحد من اهل النسيء ممن يعظمون الكعبة اعظم تعظيم وكانت لهم هذه المكانة في العرب وصله وصلته الاوامر ان هذا ابره اي امر بالحج الى قليش لا ليش هذا يريد ريدها يكون بديل للكعبة كيف طراح تسلل ذهب الى اليمن وتسلل ودخل القليش وقرى حاجته فيها ولا اططخ جدرانها واسخها كلها وطرع انتشر الخطر اضره شاف المنظر غضب غضب شديد جدا من فعل هذا قالوا واحد من اهل النسيق ايش اهل النسيق كذا قالوا هذا من يعظمون الكعبة ما هي الكعبة قالوا هذا البيت الذي يحج اليه العرب فعرف انهم لا يحجون الى القليس الا إذا هدم الكعبة فامر باعداد جيش عظيم من اهل اليمن ليهدموا الكعبة غادر اليمن مستجف الى مكة وترك ابنه وراء يحكم اليمن واخذ معه فيل عظيم اسمه محمود ليهدم به الكعبة وتوجه ابرهة مع جيشه نحو مكة في الطريق خرج له العرب يريدون ان يوقفوه العرب ما استسلموا فأول من بدأ ذلك رجل عظيم من عظماء العرب اسمه ذو نفر ذو نفر جيش لكن ما كان جيش كبير وخرج ليقاتل أبراهم أبراهام قاتله أبراهم فهزم جيش دونفر. نفر دونفر. ذو نفر أبره مع معه في الطريق في الطريق ايضا قبيلة خطفهم وصلها الخبر ان ابره يريد ان يهدم الكعبة فتجهدت يرأسها نفيل ابن عبيد الخفعمي وحدث القتال مع ابره فهزمت خفعم واشر نفيل وصل ابره الى الطائف فالطائف قافوا فالثقيق قبيل الثقيق الذين كانوا يعيشون في الطائف قافوا قافوا ان يهدم الطائف ويدمر قومهم ويقتلهم فارسلوا اليه قالوا احنا ما نشغل سيس تريد ترس تهدم الكعبة اهدم الكعبة وعشان نثبت ان احنا يعني لا نريد شرا معك نرسل معك واحد يدلك اين الكعبة فتطوع واحد منهم اسمه ابو رغال ليدل اضرحة على مكان الكعبة ما كان حتى العرب كلهم راضين يدلونه. فابو رغال تطوع من بين العرب خيانة تطوع ان يدل اضرحة على الكعبة فعلا ابو رغال دله على طريق الكعدة لما نحتربوا من مكة مات ذو ودفن هناك دفن ما بين مكة والقائس وجعل قبره عند العرب مرجما ترجمه العرب قيانة كيف يخون قومه معتلان في امثال العرب اذا ارادوا ان يقولوا فلان قائم يقولون ذو هذا الخيانة. خيان في قومه ويدل عدوه على هدم البيت الذي يعظمونه. لكن وصل أبره إلى الكعبة، ووصل إلى أشراف مكة. لما وصل إلى أشراف مكة، كان أهل مكة يرعون الإبل، فجنود أبره أخذوا الإبل، ومن بين ما أخذوا مئتين بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد مكة بلا منازع فهنا وصلت الأخبار إلى أهل مكة عبد المطلب أرسل ريد أن يقابل أبرهب فأبرهب رفض أن يقابل أحد من العرب كان رافض يقابل أحد من العرب فهنا ذهب أبرها... ذهب عبد المطلب إلى ذو نفر الأسير قال لا ما في حيلة للدخول على هذا الملك. قال لا والله انا اثير. ما عندي شيء. لكن انا اقول لك. انيس شائس الفيل. الذي يقول الفيل وكان شائس الفيل عندهم معظم. مكان كبيرة. الذي يسوس الفيل. هذا مقرب عند اضراء. وحدثت بيني وبينه في الطريق صحبة. فحنا ما شيري اياه صارت بيني وبين انيس صحبة. بين سيء. كلم فلك اونيس يتوسط لك الدخول على عبرها قال افعال فذو نفر كلم اونيس اونيس توسط عند عبرها فعبرها وافق ان يسمح لعبد المطلب ان يدخل عليه وكان عبد المطلب جميل جدا هو شامخ وسيم، وكان شكله مهيب كل من يراه يعظمه ويهادف فلما استعذن على عبد المطلب عبد المطلب اجتادا على ابرهة اذن له فلما دخل عظمه ابرهة من اول ما شافه مكان تعظيم ما هذا وكان ابرهة يجلس على عرش مثل السرير كبير فاراد ان يجلسه معه على العرش لكنه خاف ان تنتقد الاحباش على هذه الفعل فنزل من عرشه وجلت مع عبد المطلب على العرض تعظيما لعبد المطلب ثم قال له ما عندك قال يا أبرهة إن جنودك قد أخذوا الإبل من الناس ومن بينهم مئتين بعير لي فجئت يعني أنشدك أن تطلق لنا إبلنا وأنعامنا هنا أبرهة غلط قال والله لما رأيتك عظمتك أكبرت شأني حتى نزلت من العرش لك فلما تكلمت تكلمت هذا الأمر بدل ما تكلمني وتتوسل لي أني أترك هذا البيت الذي تعبده أنت ويعبده قومك تقول للإبل فقال عبد المصالح يا أبرهر أنا رب الإبل أنا سيد الإبل أنا هذه الدنيا أنا أحكمه أما البيت فله رب يحميك أنت وشأنك هذا البيت إذا كان لله الله سيحميك فهنا أبره أتعدد من هذه القولة وأمر بإطلاق الإذن ثم قال لعبد المطلب نحن ما جئنا لنؤذيك ولا نؤذي قومك نحن شأننا هذا البيت نريد أن نهدمي فإذا عرفت النجاس أنت وقومك نحن لا نريد أن نؤذيكم أخرجوا من مهكة تركونا نذهب البيت ثم ارجعوا إلى مكة. فهنا عبد المطلب ذهب إلى مكة وأمر اهل مكة كلهم أن يخرجوا من البيت من مكة. فخرج اهل مكة وجلسوا على الجبال القريبة ينظرون ماذا سيحدث من الكعدة وأخذية مكة من الناس. اليوم المشهود أمر. أبرهت أن يتحرك الفيل محمود نحو الكعبة ليخدمه وفعلا بدأ الفيل يتحرك نحو الكعبة والناس تنظر في هذه اللحظة أفلت نفيل أفلت نفيل بن صبيح حبيب الأسير أفلت من الأسر وانطلق نحو الفيل وتعلق بأذن الفيل واخذ ينادي الفيل ابرك محمود ابرك محمود فانه غيث الله العظيم فبرك الفيل جلت مكانه جاءوا يحركون ما تحرك بدأوا يضربون ويخزونه ما يتحرك فجاء ودار الفيل دار وجهه حقامه وجهها وجهة اليمن مشى كل جهة يوجه اليها يمشي وجهة جهة الكعدة يرطب والناس متعجبة ماذا يحدث بينما هم يعالجون امر الفيل اذ رأوا من بعيد في السماء شواد يملأ السماء قمام سودة تملأ السماء فتعجبوا ما هذا فلما اقتربت فاذا هي الطير الابابي يصفها العلماء في الاحاديث انها طيور صغيرة كالعصافير ما هي طيور كبيرة طيور صغيرة كالعصافير كل كل طير معه ثلاث حجارة من طين من سجين حجارة صغيرة يصفونها كحبة العدس او حبة الفول هاي صغير كل عصفور معه ثلاث حجارة كل رجل حجر وفي منقاره حجر فلما وصلت على جيش ابرهة بدأت ترمي الحجارة كل ما اصابت واحد منهم سبحان الله كأن مرض ينتشر في جسمه ويبدأ لحم يسقط اللحم يسقط يذوب يتحلل وبدأ جيش ابرهة يموت هكذا ابرهة لما شاق على المنظر قرب قرب لكن الحجارة اصابته فقتل كل من كان في جيش الابرأة الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الديل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا اباديل تربيهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول ليس لهم شأن وليس لهم كيف ما من الله سبحانه وتعالى زاد تعظيم البيت في نفوس العرب في, في الله الحرام وكان العرب ما عندهم تقويم ما عندهم تاريخ كانوا يورقون بالأحداث حرب الفجار الأولى حرب الفجار الثانية هكذا يورقون فاخذوا يورقون بعام الفيل وكان يقولون ثلاث سنوات قبل عام الفيل سبع سنوات بعد عام الفيل هكذا كان تاريخهم ما كان عندهم تقويم في ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفين ولد النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقتل أبره بمعجزة إلهية وتحطم جيشه ظل الحذش مسيطرون على اليمن لأن أبره كان قد ثرت ابنه يخسوم يحكم اليمن بعد يخسوم بعدما مات يقسوم تولى حكم اليمن ابن يقسوم مسروف واخوه يقسوم مسروف ابن ابرهة في هذه الفترة ظهر شاب من سلالة ربيعه ابن نصر اهل اليمن الاصليين الذين كانوا يحكمون اليمن اسمه سيف ابن ذي يزن سيف ابن ذي يزن من ان اهل اليمن العرب الاصيلين يحكمهم اناس من الحبسة وكيف ان اولاء الغزاة احتلوا ارضى قومه وملك ابائه فاراد ان يفعل شيئا فوجد انه لا قدر له ولا قدرة له على صراع الحبشة فبدأ يفكر ماذا يصنع فترك الحبشة ترك اليمن وذهب الى الشام ذهب الى الشام ليستعين بقيصر التقى مع قيصر فقيصر استقبله استقبالا باردا ولم يعطيه شيئا والسبب في ذلك أن الأحباش كانوا على النقرانية وقيصر على النقرانية ولا يريد أن يعين أهل الحبشة أهل اليمن على أهل الحبشة وهم من دينه فلم يعينه فلما رأى سيف المبيض أنه من يستطيع الحصول على مساعدة من قبل قيصر فكر. فصرفه ذهنا أنه لا بد أن يستعين بأحد من العرب. فذهب إلى النعمان ابن المنذر. والنعمان ابن المنذر من أهل اليمن أصلاً. المنادير الذين كانوا في العراق أصلاً من اليمن. فوجده أقرب الناس إليه. وكان ملكا عظيما فذهب ليستعين بالنعمان ابن المنذر. فالنعمان ابن المنذر قال له أنا لاقب أقدر لي بالحبس حبس أقوياء وأنا ملكي وقدرتي لا تستطيع عليهم. لكن إن شئت أن تبقى عندي فإن لي وفادة كل عام إلى كثرة كل سنة أزود كثرة فإن شئت تبقى معي إلى أن يحين وقت الزيارة وتذهب معي إلى كثرة فتلتقي مع كثرة وتستعين بكثرة قال وفعلا ففعلا جلس شيف بن في كبحيرة عند النعمان بن المنذر إلى أن جاء وقت الزيارة فذهب النعمان بن المندر وأخذ معه شيف بن ديزن ودخلوا مجلس كسرة وكان الناس يقفون في مجلس كسرة لا يجلسون وكان كسرة عنده ستارة يجلس وراء الستارة على العرش وكان على فوق هذا السرير الذي يجلس عليه العرش الذي يجلس عليه كان فوقه ساج ساج عظيم ضخم جدا يصفونه يزن تسعين كيلو فكيف يضع على وعشه السراته فكان يو مربوط بسلسلة من ذهب. في السقف فكان يجلس على العرش ويدخل راسه في التاج. ثم يفتح يفتح الستارة عن هذا المنظر الرهيب. على هذا العرش المزين بالجواهر وعلى هذا التاج الضخم العظيم الذي فوق كسرة. فلما يرى الناس هذا المنظر يسجدون لكسرة. والعيادة بالله يسجدون لهم. لكن كان هذا حال الناس مع كسرة حتى الملوك كانوا يصدون له حتى النعمان بن المنذر وغيره كانوا يفجدون لكسرة فسيف ابن في هذا المشهد ينتظرون فتح استثارة عن كسرة فتحت استثارة عن كسرة فسجد الناس جميعا إلا سيف ابن البيزن. ما تجد فقط طأطأ رأسك غاضب كسرة غضبا شديدا قال من هذا الاحمق الذي لم يسجد لي غرور فأتوا بخيث لزياد قال لي لم تسجد قال أذهلني ما أنا فيه عن السجود لكثرة قال ماذا أنت فيه قال الهم قال ما همك فقال له كيف أن حبشة سيطروا على أرض اليمن واخذوا ملك اباء واسبادة واني جئ لاشتعين بيت على ان تنقذ اليمن من الحدسة هنا سترة التشارف حابة والمتشارين والتشار... قالوا ما الفائدة يعني لو رجعنا هذا ماذا نستفيد نحن ارب العرب ارض ما فيها خيرات فماذا لماذا نقحم جيوش كسرة وجيوش الفرس ونقتلهم على مصلحة لسيف بن ذي يزن ليس فيها مصلحة لنا فرفض ان يعينه لكن لانه ابن الملوك حتى لا تتكلم عليه الناس عمر بصرف مكافأة عشر تالاق درهم فضة وكسوة لسيف بن ذي يزن سيف بن ذي يزن ما هو جاي عشان يريد ملك أباعه ويشتاك وهنا اخذ الكسوة واخذ الدراهم وخرج من القصر قصرة عند باب القصر بدأ ينفر, ينفر الفضة يرميها على الناس وتجمع الناس عليه وهو يرمي العشرة آلاف درهم على الناس فوصل الخضر الى كسرة على ان لهذا الفتاة لشأنه جيبوه فجار قال ما شأنك مذره رميت حبوته كسره انا احذيك واعطيك وانت ترمي هذا الهدية قال يا شاهن شاه كان يسمونه ملك الملوك ما لي بالذهب والفضة وقد جئتك من ارض جبالها الذهب والفضة يريد قمعة عشان يتاعدك من اين جئتك من اليمن واليمن جبالها ذهب وفضة وفي العطم يبقى وفضة شو سوى في الفضة هنا تسرة طمع قام شاوى الجماعة قالوا لا والله احنا ما بلغنا ولا عمرنا سمعنا ان اليمن فيها ذهب وفضة هذا خبر جديد هل ما تشوفون رمز الفضة احتاروا مترددين الآن بدأ الطمع يسرفين بعدين اشاروا عليه برأيه قالوا ان في السجون رجالا قد اعددتهم للقتل في السجون ناس جالهم الدور ان يذبحونهم فاخرجهم مع سيف بن ذي ابن ودعه يقاتل بهم الحبشة فاذا انتصروا قاتل يمن لك واذا قتلوا فهذا ما تريد انتاصلنا وقتلهم قال نعم الرئيس اخرجوا من في السجون طلعوهم لبهم ثمانمائة رجل من بين مجرمين ومن من قطاع طرق ومن بين معارضين لكسرة فجمعوهم ثمانمائة رجل عين عليهم كسرة واحد من قواة اسمه وهرج، وكان مقاتلا عظيما عين قائد على الجيش وأخرج معهم سيف بن ذي يزن وأخرج معهم كسرة ثمانية سفن. ركبوا السفن، انطلقوا في الفرات من الفرات إلى الخليج العربي مروا علينا وبعدين الى بحر العرب حتى وصلوا الى عدم فنزلوا في ميناء عدم وكان الحبشة وقاتهم الاخبار فبدأوا يعزون الجيش للقاءهم فهم لديهم نزل وجمع انصاره العرب اللي كانوا معه مؤيدين له واجتمعوا لينصروا جيش الفرس وبدأ القتال ما بين جيش الفرس وبين جيش الحبشة جيش الحفشة قاده مشروف نفسه ملكهم وجيش الفرس يقود وهرز وهرز هذا يصفونه يقولون كان في منتهى القوة رجل شديد حتى يصفون ان عنده نبل هكذا يدعمون عنده نبل وتره ما يستطيع احد يشد غيره من قوته فكان يواقب المعركة قال هل تعرفون ملكهم قال سيد ابن عزيزين انا أعرفه. قال اين هو قال اترن ذلك الرجل في الديباج الذي يركب الفيل وبين عينيه اقوش حمراء قال نعم قال هذا هو قال تروفوك حتى يتحول عن الفيل خل ينزل من الفيل بعد فترة سأل قالوا نزل عن الفيل وهو على فرش قال تروفوك اخبروني اذا تحول عن الفرس بعد فترة ينزل عن الفرش ركب على بغل جل لكم الله. قال على ماذا الان? قالوا على بغلة. قال على بنت الحمار. ذل وذلموا ملكه. وين؟ البغلة ما هي سريعة في الحركة. فنزل مغرض وشد نبله. ثم ضربه ضربة من خلف الجنس. فدخلت عند الياقوتة وخرجت من رأسه من جهة الوحر. فقتل مشروق ابن ابراهام. وانهزم جيش الفرس. اه جيش الحلشة. وسيطر جيش الفرس. الان لما سيطر جيش الفرس ما سلموا الملك لسيف بن دي يزن. اخذونا لنفسهم. وهذه عقدة عند اهل اليمن الان يتمونها يتمونها عقدة سيف ابن دي يزن. ان اهل اليمن لما افتر بينهم مشاكل يستعينون باحد من خارجهم. فيزيد مشاكلهم. فهي عقلة مشهورة يسمونها عقلة السيف ابن فنعم تخلصوا من الحبشة لكن احتلهم الفرس امر كثرة بان يحكم على اليمن نيابة عنه رجل اسمه المرزبان ثم حكم ابنه بعد ذلك التيبجان ثم بعد ذلك عزله كثرة وامر عليهم بعدان. كلهم كرس. بعث النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر أمره في ظل حكمي بعدا. بعدا كان يحكم اليمن. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلى كسرى، أنو كان الذي يحكم اليمن بعدا. فكسرى أنو لما جاءه الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ الرسالة ومزقها قبل أن يقرأها. وأمر بقتل الرسول الذي جاء الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الرسالة مزق الله ملكه. كسرة من شدة غضبت. قال من هذا واحد عربي يطلب مني ان يتبعك. ما تركب. مثل واحد الان في قرية من قرى الجزيرة. قرية هكذا. ناية لا يسمع فيها. ويطلب من الولاية المستعدة تسبع كسرى كان أعظم ملك في الأرض لذلك الزمان فأرسل ما أرسل جيس أرسل رسول إلى باذان قال له في واحد خرج في الجزيرة جيبليا فباذان أرسل اثنين من عنده ما أرسل جيس أرسل اثنين أقوياء من عنده إلى الله صلى الله عليه وسلم يا لسلم بدون ما نرسل لك ديش هكذا استهزاهم كانوا بالمسلمين كانوا يعتبرون نفسهم هم اعظم دولة في العالم فعندها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرسولين من باذان يأمرانه ان يأتي معهما حتى يأخذاه الى كسرة قال كسرة انو شروان قالوا نعم قال إن الله, ان الله قد قتل كسرة الليلة في هذه الليلة قتل فسرة قالوا ان كان قتل الليلة فمين اوصل لك الخبر. الخبر يأتي من, من بلاد فارس من المدائن ياخد شارك كيف عرفت قتل الليلة قال الوحي قالوا هذا ردك على رسالتنا قالوا اخبروا بادان بذلك فرجعوا الى اليمن واخبر باذان قالوا ذنالة سلم قال تسرا قتل الخبر بعد ما وصل الى باذان ما وصل الخبر الى اليمن قال في اي صار هذا الخبر قالوا في الليلة الثلانية قالوا خلنا انقضر الاخبر بعد اربعة عشر يوم جاء الخبر الى اليمن انك را قتل في تلك الليلة قال والله ما يعلم ذلك الا نبي فامن باذان واشلم ودخل باسلامه الفرس اللي في اليمن دخلوا في الاسلام وصاروا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كانوا اتباع للكفر فاعتقد دخل الاسلام الى اليمن باسلام بابان الفارسي واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ملكه الى أن مات فلما مات حكم بعد ابنه شهر واقره النبي صلى الله عليه وسلم على مكي الى ان خرج الاسود العنسي الذي دعا النبوة فقتل شهر واحتل اليمن وكان هذا في آخر زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الملوك الذين يدخلون الاسلام كان يقرهم على الموت ما كان يغيرهم فمن بين الذين أقرهم باذان رحمه الله فهذه قصة دخول اليمن في حكم فارس وهكذا قصة أيضا خروجها من حكم فارس إلى حكم الاسلام ننتقل الى قصة اخرى مهمة ايضا لها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهي قصة قصي ابن كلام تذكرونها في الدرس الماضي تحدثنا كيف كانت جرهم القبيلة المهاجرة من اليمن كيف سكنت مكة وصاعرهم تزوج منهم اسماعيل ابن ابراهيم عليهم السلام فنحن العرب المستعربة أحفاد جرهم وإسماعيل عليه السلام وتعرض إسماعيل عليه السلام وفي ذريتهم كانت كان أبناء إسماعيل عليه السلام ثم إن خزاعة احتلت مكة وسيطرت عليها وجرهم أكثرها خرج وبقي أبناء إسماعيل في مكة لكن ليس لهم سلطة ليس لهم قوة السلطة كانت بخزاعة وبينا كيف أن عمرو بن لحي من خزاعة غير دين العرب بعدما كانوا موحدين على دين إبراهيم غير دينهم وأدخل فيهم الشرك كانت نفوس بني إسماعيل في الصلة إلى حكم مكة مرة أخرى لأنهم كانوا الذين يحكمون مكة والتخلص من خزاعة لأن خزاعة ظلوا يحكمون حوالي خمسمائة سنة يحكمون مكة إلى أن جاء قصي بن كلاب، قصي بن كلاب من سلالة إسماعيل عليه السلام، من سلالة اسماعيل كفر، الملقب بقريش، فلما يقال قريش هو كفر، من أبناء اسماعيل عليه السلام، من أحفاد عليه السلام، قصي بن كلاب من سلالة كفر، وكان سيدا عظيما. الله سبحانه وتعالى عطاه الغنى وعطاه المال فشرف في قومه فعندها تزوج قطي بن خلاب من ابنة حليل رئيس خزاعي خطب بنت رئيس خزاعي حاكم مكة تزوجه وياها، فزاد شرفه هو من ثلالة إسماعيل وزوجته بنت سيد خزاعي سيد مكة فزاد شرفه. فلما كثر نسبه وأولاده صار عنده هو كبيره ومال كثير. أراد أن يرجع ملك عباده. فلما مات سيد كذاع نادى أنه هو سيد مكة. واستنصر أخوانه وأقاربه. وقريش واخوانا من امه كانوا في مكان الاخر خارج مكة فجاءوا ونصروه وتجمع الجيشان جيش من خزاعه وجيش من قريش والصراع على الشرف وملك مكة عندما التقل جيشان وبدأ القتال وكثر القتل وكانوا يتقاتلون على الشرف الشرف لهم شيء عظيم جدا فكثر القتل فيهم فلما كثر القتل حتى كان يتنيهم من كثر القتل بتدخل بينهم الحكماء قالوا نحكم نتفق على حكم يفصل بيننا، فاتفق الطرفان على الحكم واتفقوا على رجل معمر كبير في السن اسمه يعمر ابن, يع... ابن عوف وكان حكيما من حكماء العرب فاتفق الجميع على أن يحكمان يعمر ابن عوف واخذوا الايمان المغلضة وشهد الشهود ان الذي يحكم به يعمر ينفذ ولا احد يعترض وحلف الجميع على ذلك وفعلا تجمع الناس عند يعمر فكل واحد بدأ يذكر حجتها ويركر قصتها فصيب نحلاق قال هذا ملك ابائي واجداده إسماعيل جدي وهو أول من سكن مكيا وزمزم حفرك له وخزاعة مقتصبين صحيح فاللعنصان إسناس سنة لكنهم مقتصبين هذا ملك أبائي وإجدادي وهذه الكعبة بناها أبي بدأ يلك حجة خزاعة ما فحجة لما انتهوا حكم يعمل قال كل شيء لقصيبنك لعبي الرفاة والثقايا والحجابة والكسوة والندوان كل شيء كل الموت وكل شيء لقصي ابن كلاب خزاعة ليس لها شيء فاسقط في يد خزاعة ورجع كل شيء لقصي ابن كلاب حكم ما هو مثله عدم تحصل لحظمية ثلاثة لكن ما يضفف الاستقادم رجع كل شيء لقصي بن كلاد تتجمع في يده شرف العرب. كل شيء عندك. فصار قصي بن كلاد سيد مكة بلا منادع. وسلمت خزاعة و... لانها حلقوا واقسموا. فاوطوا بعهودهم وعقودهم. وساد قصي بن كلاد مكة. عندها اكرم الناس. يعني يسقي ويطعم ويكرم الناس. حتى زاد حبه في النفوس. ثم بنى لهم دار الندوة. ودار الندوة مثل قاعة اجتماعات او قاعة احتفالات. فكانوا لا يعقدون عقدا الا فيها. ولا يعلون حربا الا فيها. ولا يتشاورون الا فيها. ثم زاد الامر. وما عاد احد يتزوج في مكة الا في دار الندوة. دار قصي بن كلاب. حتى زادوا في الامر فكانت الفنس الصغيرة اذا درعت يعني لبسة, در... لبسه الدراعة يسمونها درعة ما تدرع الا في دار الندوة كل شيء كان يحدث عندهم في دار الندوة وهي الدار التي اجتمع فيها زعماء قريش يوم الهدرة حتى يتخلصوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدار التي اجتمعوا فيها ليعلنوا الحرب على المسلمين هذه دار الندوة كل الشرص دار الندوة كل الأحداث دار الندوة فكانت دار قصاي بن خلاب وصيب بن هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم نزاكم الله خيرا على حسن الاجتماع سبحانك الله عمّا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب عليك. نسأل الله أن تكون قد استفدتم من هذه المادلة ونأمل ووصلت الاجتماع ببقية أجزاء مجموعة ومرة أخرى تحييكم قرطبة للإنتاج الفني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته